سنقوم بتحديد الامراض المعديله التي تتمكن من التحديد منها أ ن اجل المحاضره التي تتمكن من التحديد منها من التحديد ففي ي ل جدول كويس اذا خلاص إ ما م ن س ت ح لو اسمه من تكلموا ا ل م ت العبيد ا لو او تكلموا حد الناس اللي تقراوا كلهم تاخدوا كلامهم و تكلموا كويس فلا يبصوا عليهم و انشاء الله عليهم و ك ا ن ا تجد ان تكون مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س و ل ي ه مسؤوليه م س ؤ و ل ه م س ؤ و ل ي ن م س ؤ و ل ي مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ن ي ه مسؤوليه ا س ؤ و ل ي ه مسؤوليه م س و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م ل ي ه م ر ؤ و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ل ي مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه م س ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه م ا ؤ ي ه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه م س س س س س س س س س س س س س س س س ا ل ل ي العزيب بدأ ن ت ك ل م ع ن هذا هو ي موضوعنا ه إ ش في المدينه التي أ أول حقا يمكننا س و م ن ي ع نتحدث ي ا س عنها ي ل سترس الى في ا المدينه ر ي التي أ س ا أجاب أعراض ل يمكننا ان مرأة ا أ م ل نتحدث ل م في الأسامي عنها ل ش وفي ج ا ل ح ق ي ق ا يقولون انك تشتي جلاله م ويقولون انك تشتي جلاله كيس د ويقولون الاسابق انك ت ا ن ي جلاله ويقولون ي انك تشتي جلاله ويقولون ز ة ا ا ك تشتي جلاله ويقولون انك تشتي جلاله لانه يجب ان يشترى كل حاله من الماء يجب ان يكون مستقبل الاخرين أ ر شكل ا ت هل ويجب ان ا يكون ل مستقبل ا ل ا إذا خ ر ي ي ويجب الفكرة ان يكون يفصل لدولة مستقبل الاخرين في المانيا كلها تتذكر انها ت ف ع ا م ل معها كيف ت ت ل ا م ل معها كيف تتعامل معها كيف تتعامل معها كيف تتعامل معها كيف تتعامل ي ع ه ا كيف تتعامل د ع ه ا كيف ق ت ت ض ا ي ل ي ع ن ي أ ن ا ع كيف ي تتعامل معها كيف تتعامل معها لكن ا خ ذ ن ا إ ي ه ض ا ي ت لولا الوصول بتاعي خرج عالبنش ل ى و أ ن ا بتكلم أ و عطس ا أ و بتاع ممثل الم وتلوث ا ل أ ل م ودلوحد بتاعي م س ك ه و ت ع ا ل م من البيت اوجك يبقى كده اخذها إ ي ه ن ض ا ي ت عندك وعندك السهم دي منزله الصلاه وعكت المكان كحيوان تاني بيرعوا اخذ الانفكتشن يبقى كده اخذها ا ق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ولكن هناك اشخاص يمكنك ان تكون مستقبلات ف التعليمات والتعليمات و م ل ت ع ل ي م ا ت والتعليمات و ا ل ت ع ل ا ن ا ت والتعليمات و ا ل ت ع ل ر م ا ت و ا ل ت ع ل ي ن ا والتعليمات والتعليمات و ا ل ت ع ل ي م ا والتعليمات والتعليمات والتعليمات و ا ر ت ع و ي م ا ت و ا ل ت و ل ي م ا ت و ا ل ت ع ل ي م ا والتعليمات والتعليمات والتعليمات والتعليمات والتعليمات و ا ل ت ع ل ي ن ا و م ل ت ع ل ي ا ل ت ع ل ي م ا ت و ا ل ت ع ل ي م ا ل ت ع ل ي م ا ت و ا ل ت ع ل ي ا ل ت ع ل ي م ا ت و ا ل ت ع ل ي ا ت و ا ل ت ع ل ي م ا والتعليمات و ا ل ت ع ل ي ن ا ت و ا ل ت ع ل ي ا والتعليمات والتعليمات ل م ن في المراه لحيوانات التاليه للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف ل ل ا ت ف للاسف ل ا س للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف ل ا للاسف ل ل ا للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف ل ل ا د ف ل ل ا س ل ل ا للاسف للاسف ل م ر س ف للاسف ل ل ا م ف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف ل ل ا ر ف للاسف ل م ا س ف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف للاسف ل ل ي س ف للاسف ل ل ا س ا للاسف للاسف ت م ا م そうで و م ش باية ع ل ك ا لا ا يمكنك ان تتعرض ي للاعراض ب ي ت ي ولكن لا م و س ت ت ع ر ا للاعراض ولكن ايه ه مطخوب لا م و تتعرض مطلع في كما ف ه و ل ان ل ا ايه ع ر ا ي ي ع ن ي أ ص ف الحاجات ا ل ب س ي ط ة مش هقولك ل بان بقولتين اد ايه و كم كلا و وزن و كم مش عارف ايه و جيم ايه و عاليه سياسه مباره شكله م ا ل مش الكلام ده كله بيروين بس اصف حاجه ا ع ظ ان هو ار اندي ايه فيروس تبعشين اصف بس دي فيروس و فهمي في هذه فيريدي تمام يبقى اعظم ار اندي ايه فيروس انا هعتبر ا ص ا ت س كلامنا عشانه مالك إخواني لكن لن تتحدث عنها فقط لانها ت ي ح د ث عنها ة فقط ل ا ن ل ا تتحدث عنها فقط لانها ت ت ح د أ عنها فقط ل ا ن ا تتحدث عنها فقط لانها تتحدث عنها فقط لانها تتحدث عنها فقط ل ا ن و ا تتحدث عنها ف ق ي ل ا أو ا ن ز ي ر ي عنها فقط لانها ت ت ح د ا عنها فقط ولكن ا ل ي ي س م ه يجب ا تمام؟ ان ت دي ي لو ج ا ت س يكون و ا ر هناك ل اشياء لو ا و ر ى ل ا ن ف ش يجب ي ي ي ان ب و يكون ا هناك أهلا؟ ب ا ش ي ا و ا خ ن ى لان ا ل م ي ج ت ا ل م عن د ه تتحول الى ا ل ت ه ا ل ل ث ه الى التهاب اللثه ا ل التهاب اللثه الى التهاب اللثه الى التهاب اللثه الى ا ل ت ه ب اللثه الى ن ل ت ه ا ب ا ل ي ث ه الى التهاب ا ل ل ي ه الى التهاب ا ل ه الى ا ل ب ا ي ل ث ه الى التهاب ا ي ل ث ه الى التهاب اللثه الى التهاب ا ل ل ي ه الى التهاب اللثه الى التهاب اللثه الى التهاب اللثه الى التهاب اللثه الى التهاب اللثه الى التهاب اللثه الى التهاب اللثه الى التهاب اللثه الى التهاب اللثه الى التهاب اللثه الى التهاب اللثه الى التهاب اللثه الى التهاب ا ل ه ا ا ل ت ب ا ل ت ه لو أ ن ا زرعت معملتش اي تغيرات يسموها معاهم سيتوباسيك السريع يبقى تولد ويتس بسرعه الاشكاليه عن سيتوباسيك ونص سيتوباسيك السيتوباسيك ده بيتمثل في عباره عن ان انا عند الخلايا اعمل كده الشيء بتاعت الخلايا أوضل بذلك الاول كده ومبسوطه كده بين ا ل ب ع للشيء you、mm -hmm. لان ح ا أصبت باعي تمام؟ ل قمتش ف ي ن ا ي ك و ل ي الكوليستروم س ت ر و ولوخد ك ه كده هي أنتي بوضيس سير أنا مش عايز. أنا عايزة عايزة مش ح ب مع ا ل ح ي و ا ن نفسه ف ت بعد س أناش أنتي لما مصدر تديره بوضيس ج عمون قضى م و و ل اكتريه ل ل م مبوغ ج ه م ع البناء ك و و ل ي ي س ت ر ق ى أ قمت بريكوليستروم من سيرا الموضوع ل أ الحيوانات اللي هي في ا ل ف ت ر ة من بعد م 2 0 ي و م أ خ ذ منها عين تخرج و منها بريك وليس ترامب سينما سواء بقى تكون جينات من الهول ا اللي ترمب او الكوفر اللي ل مولد ويتغذى س كباسك ا ا ع ن شويه او إثنين لايك ل ل هذا شويه بجينات بحاجه ي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 عندك ا ل ف ي ر و س ا ت ي س ت ر ي ه ي ج ي ب و ا ي غ ط ه خضراء جدا جدا جدا بيعملك السروم حاجه زوال مراشق أو ي ي ا سمعت ا ل سيندروم ع البلاي هتلاقي هتلاقي ستاكس ت ا ر ه ت ل ا سيندروم ا ل ض ي ي باضيك هتلاقي ة ل حتى تقدير لان الحيوان خ ا ص عنده س م و ن ك و ا ي ط و ب ي ي ن يختار قادر من ا ل م ت ج ا و للدم وفيه بذيء ب ص و ر ة عاليه ة ع ا ي وطبعا ده س ي كذا س ت ط ي ن معاي شباب ده بالنسبه لي المسبب بتاع البيبي دي فيروس بتاعز ك ن بيوطين وكم ب ي و ط ي ن و ت ع ا س م جيوطين البرس ف ي س عشان ل ا و كم جيوطين ا كم ي جيوطين و كم ج ي و ط ي ده و ك ش جيوطين السيد اذا كانت تتحول الى المكان الى المكان ا ل م المكان الى المكان الى المكان الى المكان الى المكان الى المكان الى المكان الى المكان you ف إ ذ ا جيت ه ه م الواجب في ع ا ئ ل ة ك ا م ل ة ت ل ه ا ج ا ي ة ببقى هيتحكي فيه ولا فيه ولا فيه تتحمل الفيروس بالكون شوف الانفايرون بطل يعيشو عمد الرابع اقل من عشر هو يعني بيعيشو يريجو عيني تلاته تسعه يعني بطل ايه يقاوم ل او يكحلو ش ف لانه يمكنك ا ان تتعامل مع ي التمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل ن ه والتمثيل ا والتمثيل والتمثيل م ا ل ت م ث ي ل والتمثيل ن و ا ل ت م ل ي ل والتمثيل والتمثيل والتمثيل ن ا و والتمثيل والتمثيل و ا ل ت م ا ي ا أ ومصدر غير دخول الاوجه او دخول الاوجه التي تتم تخشين الناس لكنها ي ن ت ش ر ازاي الاول من تعرفين حيوانات عن تحريسنا هذه و ح ص ل على حساب الحيوانات المصوره العادي لانه في ع د و ة مستدامه لسموال ه بزيزه ر التي س ة ن تتم و ر فعامل بطيب تتم تخصيصها فإن لقد كانت تفكيرك و وعلم ح ا برمجياتك و ل و ن ا ك تفكيرك برمجياتك ا ولكنك ص ل ا ت ف ك ي ر م ك لازم ينظم في بيفيدي واي لازم ينظم لها س ت ش ا ر ل في ص ل ا ي د في ي و ر ي في فيسس في سيمن ي في سيمن ي عشان بعرف ن د و ن الاكثريه الاكثريه والناتجات أ و حتى الاصوات التي الاب تتمتع بها ل بها ل المشروبات ي د يعني ل المتحده ب يعني التي ا ص تتمتع بها يعني المشروبات ز المتحده طب. لو انا عندي مصاب ب ا ل ي ع ل ويجي معاك ياكل الفكش ومضمون الحيوان صاصي فهم لكن لو ج ا ن ب ا ه س يقول الفكش انصصي دل م ا ص د ت كلمه ص ص ي الدبيح هل هو قابل ل أ ف ع ا ل ه ولا لا لو انا عندي افكار مورسين فحصان بنبيشي ينتقل عقب ه ا اه مش ا ش ر ا ب انا انصي اني خلاص ترتاح لا تعبوه لكن غير انصي المهم اللي أ نعرف نتكلم فيه هي الحيوانات س ت ر اللي ت ا خ د ا ل ا ص ا ب ة و ل ن ا اساسا ً هما إ ي ه أ س ا س ا ً الكتل والبواط بس لابس حاجات ت ا ن ي ة شيء جود ه ا ن وبيت ممكن يفقد انفكشن ولكن مزود شليكال <تصفيق> صايد شو اشتغلوا كام يسيرفوار ا ل ف ي ر و س ب ا ل ن س ب ة للامنزل أ ي هما في كتل والبواط معايا هل في عوامل شرط الاستخدام ي ع ن ي و ا عموما م ع ي ن لازم ا ل ا س ت خ د ا كل ستات وكل بريد ك ل ستات ب ي يعني ش و ا ل ستات وكل البفر ستات ل ا وكل ستات ع هنا وكل ان في عمر أ ستات عمر و ا ل و أي عمر ستات عمر وكل ن ب ستات وكل ستات وكل ستات و ا ل ع م م ر ستات وكل ر من ش س ت ا ه و ر ل ستات مصر ي ع ن ي عمق بين الخيرات مش اصلا ف ي أ م ر ا ض تانيه مصر فى عمار م ع ي ن ة فى سبيش معينه معين. فى سيزون معينه فى, أو محتاجة في, في فإذا أو أو يقول سيزون معينه فى سيزون معينه فى سيزون معينه فى س ي ز و ا ل ع ي ن ه فى سيزون معينه فى سيزون معينه فى سيزون معينه فى سيزون معينه فى سيزون معينه فى س ي ز ا ن م ي ن ه فى سيزون م ي ن ه فى سيزون م ع ي سيزون معينه فى سيزون أ ع ي ن ه فى سيزون معينه فى ي ز و ن معينه فى سيزون م ا ي ن ه فى سيزون معينه فى سيزون معينه فى سيزون معينه فى س ي و ن م ي ن ه فى س ي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 ولكن ي ق و ل ن ان اصبحت مسلما ي ق و ل و ان اصبحت مسلما ي ق و ل و ان اصبحت م س ل ا ي ق و ان اصبحت م س م ا يقولون ان ا ت خ ي ل ي ع ن ي ش ا ي ب ل م ا يقولون ان ا ص ح ت م س ل يقولون ان ا ص ب ح مسلما ي ق و م ن ا ل ب ح ت ل م ي ع ن ي ب ح ت مسلما ي ق و ل و ان ا ص ب س ل م ا يقولون ا م س م ا ق و ل و ن ان ص ب ح ت م س ي ق و و ان ا ل م ا يقولون ي ن اصبحت س ل م يقولون ان ا ص ب ت م س ل ا يقولون ي اصبحت مسلما و ل و ن ان اصبحت م س ا ي ق و ل ن ان ان ان ا ب ح ت مسلما و ل It's a good thing. ا ل ف ت ر ة ا ل ث ا ن ي ه لمائه ي ع ي ن 120 وخمسين يوم يحصل فيها ابوشن او كنجلد o m a l ا م s ا ل ف ت ر ة التالت يحصل فيها r t i o n أ و s س ت l ل بيرز أ و يحصل فيها ي ان يتولد في لكن لن تتحدث إ ن الابوشان ي والستيلبيرز وماذا ت ت ف د ث عن الابوشان والستيلبيرز ل ن ي وتتحدث عن الابوشان و ل ا ل س ت ي ل ب ي ا ز و ت ت ح ل ث عن الابوشان والستيلبيرز ا و ن ت ح د ث عن الابوشان و ا ل س د ي ل ب ي ر ب ز ا ل س ي ر ف ي ل و ن مضحكه كده لما هو حاجه كده ب ت ل ا حاجه ي د ه سيرفيلا هايبوبلجيا سيرفيلا هايبوبلجيا تمام اهم أ حاجه حيث السيرفيزون هايبوبلجيا تمام في الاثير بتلات سيرفيلر السيرفيلر راس سيرفيلر سيرفيلر كبيرلر مش, مش سيرفيلر تمام ايه كمان حده الكورنيا دلوقتي ممكن متلاقيش العين خالص ممكن تلاقي عتابه العتابه هنا بتبدا من السته ب من, من البريد اللي ب ة هتاخده مع ا ل د ط ت و ر محمد دلوقتي في المليغنا التكتارت العتابه بتبدا من بره جوه تمام؟ تشوفه ما صور ده د ك ده ك ل ه ا خ س المرض د صديقه ة ا كلها تتعبد الابورشن وستلبيت لانه يمكن يحصل إيه؟ ان يكون لك تنطتي لا تنسكي لا تتعشرني لا تتحمل ش ودي طبعا مشاكل ك ب ي ر ة ا ن الربيع بريدر يكون لك حساس م ز ر ع تمام ي ب ح ت ى الربيع بريدر ا ل أ ب و ر ش ن وستلبيت الجزء اللي بتحصل الرغبه اللي بتحصل د ب خ س ا ة كل دي خ س ا س ا ت م ا م غير لو ل و ل د يبقى ميل وشيل ع د و ى وعنده ر و س التنزيشن و ب ي ا ن ش ولا ب ت ي ل ك حاجه خالص تمام ا لانه ص و ر ي ش اللي ي م ع مصباح ل يمكن يدخل كل ل ا ي ر و ان يكون ا سايد لديك ن مكتوب من الكتب و ا و ا ل ب ف ر ن لا ممكن ان ي ب و ا ل ج و د ي ت وفي الاخر ه مكتوب الان ا ا ل ف و ن ش ا ب ع ل ي ه م اعراض فهو لا ي خلاص الفيروس دخل ليه الشكل ي ي ء والبط ه ي ع م ن ايه قالك اول حاجه هيروح ل ل ب ل د ظ نعمله بيدينيا بتفاح ضربه ا ل ح ر ا ر ة ف ي د ي ن ي ا يعني وجود الفيروس بالمسيطريشن ع ن د ي ف ا ل يساو حراره فكر ان احسن علينا ا ل ف ت ر ة دي هاخد بلاظ ه ا ف ي ت ب ي ل ي في, في براين ستايج ي ش معنى يعني ايه اللي انت خربتك بتكون غش معنى ت ك الفيروس ل ذ أ ح س ن ع يجب ان يكون في الوقت الذي ر ج ب ان يكون في الوقت الذي يجب ان ي ك و ل ا ل ح ر ا ر ة ل ذ ي يجب ان يكون في الوقت الذي يجب ان يكون في ا ل و ق ا ل ذ م يجب ان يكون في الوقت الذي يجب ان ي ا و ن في الوقت الذي ي ل ب ان يكون ف الوقت الذي يجب ان يكون ف الوقت ا ل ي يجب ان ي و ن في الوقت الذي يجب ان ي ك في الوقت ا ل ي يجب ان يكون في الوقت ا ل ي يجب ان يكون في الوقت الذي يجب ان يكون الوقت ا ل ي ي ج ان يكون في الوقت الذي يجب ان يكون ي الوقت الذي يجب ان يكون في الوقت تلاته ل لليسا ي ي م م و س باش الاميروسيستم ل ل ي مع ا لسه ا ل مشتغلش في الله الارتباط معايا ي ب ق ى اهم حاجه تاخد فاعلين من الوقت ده رقم واحد ومكنتش عالي ا ث ن ي ن مفيش تريك ميت او مفيش ادوات او ميليكيشن تتغذيك مفيش لسه ادوات مطلعش ميحصلش سكن ا لبكتيريا الانفكتشن لسه مضايق المرض موصفش للاميرون صابرشن عشان يخوش سكن لبكتيريا الانفكتشن يبقى اذا انا طبعا نعزل التروج هو زائد ا س ه وصلنا لربع عتبره تسير في القرن العشر حلو كده ق ل ن العشر حماره في عيد البلاد كقول ليه واسالكوا باري المهم ع ت ب ر و ل فل... انا ا د ع الناس عادي انا ادعى الناس ل د ي ا ادعى الناس لدينا ادعى ا ل ن لدينا ا د ع ي الناس لدينا ا د ع ل ن ا س لدينا ادعى الناس لدينا ادعى الناس لدينا ادعى الناس لدينا ادعى الناس ل د ي ش ا ادعى الناس لدينا م د ا ل ا س ل ي ا ادعى الناس لدينا ا د ع الناس لدينا ادعى الناس ل ي ن ا ا د ع الناس ي ن ا ادعى ا ل ن ا لدينا د ع ى ا ل ا س ل ي ن ا ا د الناس لدينا ادعى الناس ل ي ن ا ا ي د ولكن ا ل على في في في في في في الـ ي يعمل لي بي بيتيشن يعني عمدتها ر ي ي ز ع يمكن في ف الـ أ يجب ان يكون في ا لديك ل ي ب ب ر اللفوصايات ح ي دي الأماكن الـ حكاً المناعة ويقسم ل ً ه ل لـ خلايا دائل الـ اللي ده مراعية سيور وفي ي ي باضيس السيكرة تبع بثلاث ألف بوص إذا هو خطصني لانه ل ن ل م ا مسلسل يمكن ان يكون على ا هناك مسلسل يمكن ع ن ي ان ع د يكون ا هناك مسلسل يمكن ا ر يكون هناك مسلسل يمكن نفيد ان يكون ر أ ق ل لي أ ا ع ن د ا ك مسلسل ل ي م ي ث ان يكون هناك م ا ل س ل ايه ده كمان مره بقول فوسفلوس وقول عليه موزيس مع مثلا مع الضخمات ا ل ع ا ل ي ة مع الزحام مع اي ضخه او سلسله على الحيوان ب ح ص ل ايه انا عندي حاجه ماليه و ق و س ي ق ى ل ك ي ر ه يعني ا ل م ي ك و س ي ل ا ي انا عندي ا ل ت ر ا ي ا ت كلها هيك مش فيها ميكروسيلاني متبطنه ميكروسيلاني الميكروسيلاني ده مش ب ي ز ا س ميكروسيلاني الميكروسيلاني مصفاد الميكروسيلاني اي فرق بين داخل يقوم ايه لازم في الميكروسيلاني و عشان ميدخلش جوا تمام ب ا ل ا كمان ب ع سويني النووي ولكن يجب ان يكون ش ن ط ب المسؤولين برض في ك س ومريلو ا ل م س ت ق ا ل س ع ل ي المستقبل ب ك س ن ش ي ل ا ع و ي و ك س و ل المسؤولين ا ا في المستقبل ر ويكون المسؤولين في المستقبل ل هي د أصلا ويكون المسؤولين في المستقبل ة ا من ح او م ي الايضاي و ل او الايضاي اذا ي ش و ا ده؟ ما طيب. ده طيب، لو ن ص ح ي و ا ا بوصلها ف هو ي س ل ت ا ل مصدر وممكن يصرف س ل و ان ي يكون عارف ي ص د ر للفيتو ي ですから、私は大丈夫です。 ب ي ح ص ل فيها رشد او ستيل بيرز او بيحسن ر ف ي ل ا ر ح ل ة د هنا بروس ا ع ي يقول ا ي ن ه م يعني ت ع ل ى راضي د وخلاص ن ا إذا عايز ل ل ا ف بس ا ن ا د و ل ي ق د ر وكتاب ب ا ا ل ل ت ي يورو سأفضل و او ميون كومتانس يعني قادر على رغم ما ا مناعي ل وعيش في البيت له أكثر ا هو احنا قلنا ل ي د كانت مسؤوليه م س ؤ و ل ي م س ؤ و ل ة ه مسؤوليه م س ي و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ي ه و س ؤ و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ل ه م س و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ل ي ن مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ل مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه م س ؤ ل ي مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ل ي س و ل ي م س ؤ و ل ي م س و ل ي ه مسؤوليه م س ؤ ي ه م و ل ي ه م س ل ي م س ؤ و ي ه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه م س و ل ي ه مسؤوليه ن س ؤ ن ل ي ه مسؤوليه م س س ؤ و ل ه م س ؤ ل ي ه م فصارت تجدني、no no、في البيت يفتحها و تتحول الى تجدها و يقصدها و يقصدها و يقصدها و يقصدها و يقصدها و يقصدها و يقصدها و يقصدها و يقصدها و يقصدها في ا ل ح ا ل ة دي لو ا ل س ر د س ي ت و س ن اللي دخلت عالنار ي ت و س ن كانوا ا ي د ي ك ا ليها تامليني بيفوزه ا ل ز ي ل تمام بيفوزه ا ل ز ي ل طب لو انت ر س و ن ك لقيت خلافنا ولقيت ا البوذين ده خلافنا ولقيت كمان واحدين تمام وافكر قرش ان البوذين د كبير ل ا ي ت و ص د ت كبير لما انت واحد او واحده مش ح ض ي ة يعني فيسموه سيميرا سيميرا لو انا عندي ا ل ب س ت ن دي سيميلر ا ل ب س ت ن دي هتعملك ل ايه هتعملك ل كورونك جدي كورونك مش م ي م و ز ة بقى ت ب د أ ا ل ح د ه تخف كورونك جدي ليه طب لو الاثنين مختلفين اهو لا ده لان الامانه م خ ت ف مختلفه بس ده مختلفه بس ده مختلفه تمام لو الكترون بيبقوا انا الله د ي ع م ل ك حاجه اوسط و اخاس صدق كتير كبير ت م ا ن ه يجب ان يكون ل د ا ك فعلا تتعامل معه وتتعامل معه وتتعامل معه وتتعامل معه و ت ت ع ا م أ معه وتتعامل معه وتتعامل معه وتتعامل معه وتتعامل معه و ت ي ع ا م ل معه و ت ت ع ا ل م ع ل وتتعامل معه ل يبدا بقى في الفورمات أ و ل واحد معاكو فرد مش في الكتاب التقسيمه بتاعت السيندروم أ ي أكيون ي س ب ن ده اوي انا بيكو عارفينه ا عندنا ل ي ف و ر ش ا ن ت من اول ل بي هو هو في دي عشان البنت دي بلاقي موربيتي عاليه بس الموربيتي ولا ا ي العكس في ا ل ب ي و ك و ز ة الوفيات عاليه اوي بس الموربيتي ولا ا ي ولا ت ف ت ع ي ن ح ا ج يعني ايه كلمه موربيتي ا ل إ ع ي ا د يعني ا ل ع ي ا ن عالتوتر في ميه اللي قول ا عنده خ ط ع ميه ع ي ا ي ن منه عشرين يبقى العشرين ع ل ى م ي ه في ميه ي ل ع عشرين في الميه دي ك ل م ا ل إ ع ي ا د ا ل م و ر ب ي ت الفيتالي أ و اللي بيسموها المر و ب ل ث ا ل ث ي اللي مات ع ا ل ت و ت في ا ل م ي ة في حاجه تانيه اسمها الكيس ا ل ث ا ل ث ا ل ي ه اللي مات عال ديزيز لسمي المرتبطه ا ل ل ي م ا ا على ر ت ي اللي مات, اللي مات تمام؟ ل م ه م المرتبطه ب ي دي ت ك ي ا ل م و ر ب ت يعمل ب ت ا ع ت ه ا ا ل م ا السلميكوزة م لا قليلة، حدوس لو أول حصل بس ر ت ا ب ت ه ا ل ي ت م ا م ده ر ت ب ا ل ل ي المهم. أعراض اشهر ا ر اشهر ارى ش ه ر أ ع ف ي ق و ش ر ا ء حياته في مستمره اشهر كيف يشهر كيف يشهر كيف ي د ه ر كيف يشهر كيف يشهر كيف ي ش و ر ي ف يشهر كيف يشهر كيف يشهر كيف يشهر كيف يشهر كيف يشهر كيف ي ش و ر كيف ي ش ر كيف يشهر كيف ي ش ر كيف ي ح ه ر كيف ي ش م ر كيف يشهر كيف يشهر ك ل م ة ش ه ر كيف يشهر كيف ي ش ر كيف ي ش ر كيف ل ش ه ر ا ي ف يشهر كيف ي ش ه ا ي ف يشهر ي ف يشهر كيف ي ش ر كيف يشهر كيف يشهر كيف ي ش ر ا ر ة بس ي ش ج ر كيف ه ر سوال اما ع م ه ل ه يدفع درجة ا ل ح ر ا ر ة يلي ه ا ا ن ك ر ي ذ الوقت لكي ا ن ك ر ي ذ الرسول ف ي ر الى هناك مقاطع في الغرفه و ا ل م ي ل ة ا ل ك ا ا ر و د ي ه على قلب ا ي ل ة الملكات ك ا ر ن ر المضاده س ل ة ب ن ي كام ببعاث ل ا ل ر ق ق م ت ب ى ع ا ر ف يا طبيعي و ل ا ع ا ل م ا ش ل ك ل ا م يبقى ض ا د ه ارتفاع لانه ر ة يمكنني التحديات ن بالحراره ويجعل الحاويه ن ممكنه التحديات بالنسبه ق ما ي ش للاستمرار ي ر ش ش ا لكن لما يفكر فيه فكره مدار طبيعي ح ي ا ما بيقولش يبقى طبيعي عنده ك و ن س ت ي م ش ن وعلاج عنده دون ا ل ر ي م ي ش ن تمام يبقى انقليز ا ل م ب ر ي ت ش ن و انقليز ا ل ف ا ء و انقليز الرسويدات ا ر ئ ي و انقليز ا س و ي د ا ت ا ل ج س و ا ل م ب ي ن ي سيستيشن و ا و م ل ي ش ن ك و ن ي س ت ي م ش ن دون ا ل ر ي م ي ش ن صار بكده نحطه ورا كلمه فيبر تمام يبقى لما اقول ك ل م ة فيبر و انقليز طبيعي لاننا نحصل فيلوجيا و اوفريشا في البيت أ ل بريكات في الوجود كلها يترطب عليه الصلايزات معايا تعالي قلنا نحصل ايه ابو جو もう一度、ハイワイで行くときに、ハイワイで行くときに、ハイワイで行くときに、ハイワイで行くときに、ハイワイで行くときに、ハイワイで行くときに、 شفته ولكن يمكننا ش يشفت في الوضع التحكم في السريروضا ل ويعمل كيفيه ل ا المصص التحكم جانا ي وعنده ف ت السريروضا ويعمل ده ا كيفيه ن يوه ب التحكم ده, ده يعني الكاف في السريروضا ل ي صغير برضو عاليس ي ق و ل ه ب ده عنده ش ا ن ه و او عنده تسعشرون مستعجل ي نتا يعني تفتح انت ي ل ا يعني ك يبقى كلمة الكوزة تفتح بالإيه لاقي سنان خضره عرضه عاديه د ضايا ي ل صلائفشان ي ر و ج تسمى ايه اخفر شوية لو يعني جديدة فيه— يعني على لو درجه ي فلسي ة يعني ي الحراره و ي و ل بيه ن ي ولديكت عضو هيك ل ن كنت ة الوسطية الملك شاستي ا على للإكس ليت على ل عكس تكسي عكس、بالمالكنا. ده في ده بقى احنا على ده اه ل تبدا بقشر الفلوس زي الاكيوس ده اللي عدل الاكيوس خلونا نوصف المونتاج عليه ده لو عدل من الاكيوس لو عدل الاكيوس عندما خ لانه ل <سؤال> ك ر و ي س يجب ان يكون المسلمين في شوية المستقبل ك ويجب ان يكون تمام؟ المسلمين في المستقبل أنا ق و ل في ا ل ن يجب ان ت ت ع ل ى الميكوزا ولكن ت يجب ان تتعلم الميكوزا نفد ف ولكن ا يجب ان تتعلم كليكا الميكوزا انفكشن أتدري ل م أتدري ما ش ولكن يجب ان ل كل ي ت ت ع ف ه م من ا ل ك م ي ك و ا ل ح ي و ا ن ومعن بيقضة الديلشة بس يعني بس لو رجع يبقى حلو ميه ميه و س ك ي ن ف ك و د ب س ا ك ي ع ن ي ل س ك ي ن ب م ش ك ل ه التي يجب ان و ن س ك ي ن ك ث ي ر من ا ل م ك ه ا ي ب ان يكون هناك الكثير من المشكله التي يجب ان يكون ه ا ك ا ل ك ي من ا ل م ش ك ه التي يجب ا يكون ن ا ك ا ل ك ث ي من ا ل م ل ه التي يجب ان يكون هناك الكثير من المشكله التي يجب ان ي و ن ه ن ا الكثير ن ا ل ك ل ه ا ت ي يجب ان ي ك و هناك الكثير ن المشكله التي ي ج ن ي ك ن ه ن ا ل ك ث ي ن ا ل م ه التي يجب ان يكون هناك الكثير من المشكله التي يجب ان هناك ل ي ر من المشكه التي ي ج هناك ا ل ك ي ر من ا ل م ش ك ل ا ل ن هناك الكثير من ا ل م ش ك ا ن ه ن ا ل ك ث ي ر ن ا ل م ش فيه فون. فيه في المدرسه في ا ل م ي د ل س ي ر س و في المدرسه في ا ل م د ر س ي ل ي د المدرسه في ا ل م د ر ل س و في المدرسه في د المدرسه ل ه ل ي المدرسه في ا ل م د ر ي ه ل ي المدرسه في المدرسه في المدرسه ت و ايه كمان الكونجيريا ك الالومنيز ما هي ببنائيه ا د ي ي س الدياغنوليس أي ر ض الصندق حفظها برطاق ك ي معاية؟ عندي لو على موجوده ل ن ا ما اللي ن ه ا ا ل ل ي س ف يوضر و ن هبدا ي ي جوه ل و ن في الكره د ي ا ن و يعني في اخر مقدرش اقول غير ان الايسوسبيك مهما كانت ا ا ر ا ض واضحه قدام ن ق د ر ن ق و ل ايكونفير ليه لو انت ياعم ر ه ي و ش ي ف الاعراض كلها ع ن ي لو ج ي اللي عليك قالك ديل في امريكا برضه مقدرش اقولك ا ي س و س ب ي ت ديل في ا م ر ي ك م لا غ ا ي ه سبب اخذ عيناك وبعدها نعمل نقوله انا شكل ي ل في ا م ر ي ك يشتغل على الصور اللي في امريكا ي ق ل ك ا ه تشكل صح وضراء فهمين ساعيدك يبعتلي ق و ل ي ايكونفير بدك يعني عمللك مفرمشه للكلام كله ينفع ج د ه ع ي ن ا ت و ق و انه خليش ت غ لها اي ح ا ج ة في د ا ي ه مش كده هاشتغلت في ع ي اتجاه بكتيريا وغرافتك و ل ا ف ا ن ج ا و ل ا ا ش ت غ ل ت فير و الكل فير و مش تقولوا نحت مالك كوني ه عشان كل ح ا ج ة لا ت ش و ف ه ا شويه فيك س ت ع ي د ه يبانت حضرتك لازم وانت ت ب ع ت العينات بتبعت فيهم ا ك ت و ب فيه اي ص ف فيك تمام مش بس علشان كده عشان لو الملوك خ ي ر ودنا ا ل ر ج ل لا يتعب معاك ما لا. لازم و ب اكتب ع ي ن ا فيها أنها واقفل ل شك أنها و كويس واعمل له م زي مورنج تحذير تكتير لا كذا لا ع د بيأكرب ي على حاجات. أول حاجة كذا و ب ع م ل ب ده ي ك ساكت على ط و م ل م ي ي ن ه وبتعرض اسمعت مني أ ص د ق ه ايه بدك اشوف بعيني أ ف ت ح البوق وابص على ا ل ف ي ز ي ك ا ل ز ارسل ح ر ا ر ة قبل ا ش ح ص الحيوان بنفسي إنتعمي أ ش و ف الكليتيكال سلايس وبتيجي ع ل ى الكليتيكال اكزامينايشن والله لقيت كلامه صح ماشي ما يقولش ك أ ن ا اشتغل بنفسي ب ا ق و ل ر زيادتك متصدقوش وبتشتغل بنفسك وتبص بنفسك تمام كل أ و فيه حالات بام اهلك دعمات بكزب و تفتح كركس وتبص على البيت ب ا ف و انا سمعت ا ل س وسمعت ا ل ا س م ه وعلاج تلك الاكزامنيشه وحصلت و ش و ف الاسماك الكركس ماقدرش اقول ح ي يكون في الاخر ه و ط اهي صفر تمام خدت عينات و ب د أ د ت و عبدالمعنى وولا عينات ب ك و ن ع ب ا ر ة عن كيفيه د ي د ه لا خ ل ا ش حاجه انا ن ز ل فيك د ا ن ز ي الفيولي و المسيج والملك والسند وعمى م ا ب ر و ش ة ل انا بتاخد بلازين تاخد الفيله الفيونس مخلاش ح ا ج ة ي ع ن ك تتحلى كل ح ي ا ي ك وتتحلى كل حياتك وتتحلى كل حياتك وتتحلى كل حياتك وتتحلى كل ح ي ا ت ه عشان أ ى كل حياتك وتتحلى كل حياتك وتتحلى كل حياتك وتتحلى كل ح ي ا م ك وتتحلى كل س ي ا ت ك وتتحلى كل حياتك وتتحلى كل حياتك وتتحلى كل حياتك وتتحلى كل حياتك وتتحلى كل حياتك وتتحلى كل حياتك و ي ت ح ل ى كل حياتك وتتحلى كل حياتك وتتحلى كل حياتك وتتحلى كل ح ي ا ت ن و ن ا ك تجمعات تجمعات ت ج م ع ا ل ت ج م ا ت تجمعات ت ج م ا ت تجمعات تجمعات تجمعات م ع ا ت تجمعات تجمعات ت م ع ا ت ع ا ت تجمعات ت ج ا ت ت ج م ا ل تجمعات تجمعات تجمعات تجمعات ت ج م ع ا ل تجمعات تجمعات تجمعات ت ج ا ت ع ا ت ت م ع ا ت ت ج م ا ت ت ج ا ت ت ج ا ت تجمعات تجمعات ت م ع ا ت ت ج ا ت تجمعات ت ع ا ت ت و م ع ا ت ت ج م ت ت ج ا ت تجمعات ت م ع ا ت ت م ع ا ت تجمعات ت ج م ا ت ع ا ت ا ت تجمعاتات تجمعاتات ت م ع ا ن ا ت ت ا ت ي ت ا ت ا ت تجمعاتاتاتات ت م ع ا ت و ت ا ت ا ت تجمعاتاتاتاتات ت ج م ا ت ا ت ا ت ا ت ا ت ا ت ا ت ا ت ا ت ا ت ا ت ا ت ا ت ت ج م ع ا ت ا ت ا انت قط لانك اذا هي ه كنت اخذت علاج السيروم و ل ق ن تتعلم ان تكون سيروم ولكن تكون مفتوحه ي بغن انت يا اي أ ولكن لدينا مقاطع ي أ ع ي ن ي في ا ي لتقديم المقاطع عينة ا ل ك ن ا لدينا مقاطع عينيات ة ل لتقديم المقاطع في ا ولكن لدينا م ق ا م ع عينيات لتقديم ا المقاطع التتر مبعلاش ا ي نفس الريسنت ي انما لو التفل ايكو ا انفكتشن حاجة م ثلاثة يكاد ا ن التفل ط ب يعني ا حمال قبل بيديلك ي ي ا كانت ك و ل ي ا ك س ا ن لبضو ت و ش ن معينة ويبدأ لسه يبقى عندي ي إما ر ن ت ا ف جيال ح ا أ ن ا ع ن د يمكن ان يكون ك أخذ فيروس واحد ع او ت من سوابز أ و ك د ه وعد للفيرس و ماشي وممكن ان يكون ب فيروس ماشي وممكن ان يكون ز ل فيروس أ ماشي وممكن ان بالأخر يكون فيروس في ا ل ش ي ا ل ا ث ن ي ن هدور على الفيروس ل أ ن ه موجود وهدور على ا ل ا ت ر ا ض اللي هي مش موجوده ي ع ن ن ي ا ا ل ب مع بعض في ح الاتنين أ ر ش هاخد ل ف ت فليوج مع بعض ا ت ل ي أي ن ا ا أ ع ر الاغنيه اللي ج ا ت ا وراكها ل أ غ ن ي ه واخدو عايز معنى واصحى شعوب فلويد بتاعها ش م ع ن ى للاغنيه ف ل و د فاي ارغانز ما عشان ادور عليه فلويد اشمعنى برضو هلا فلان انا عندي تركيز الارغانز بيكون عايز الاميروتك والانطور فلويد اللي حوالي الفيل مع الولاده بفرقع الفلويد ي بفرقع السكس دي وبيبلع شويه شويه بلحو بيرو فين ف ل ي د فلويد فعشان دور على ادور على ارغانز ما ادور عليه فلويد لانه اذا ب س أ ل ك أ ح س ن مكان لتجميع علامه الفيتوس اقول انف وفيد وفيرمن للاغوينزر فلوريس ي خلاص في حد تكون شريت اني انا وين ا ق ل ن ا لو نزلت حي كده وصاحي أ خ ذ م ن ا ن بريك كوليسترون بريك كوليسترون سامبي ل أ ن ه خلاص هو كان قدر رد مناعي وهو لا ق يزيد قدر رد موجود لكن كل ا ل ن أ خ ذ ه ا على الكوليسترون ملهاش اي ف ا ئ د ة ولا اي غايه عنه ا أ ق ل どう、ねはいう相手にしてもらっていで、はいですか أ ا ن ه م ا ل م ا ل ن س ب ة من ي ك ن ه ن ا ل ن ي ك ا ك من يكون ا ك م يكون ا ك م يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ه ا ك م ي و ه ا ك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ن يكون هناك من يكون هناك م يكون ي ن ا ن يكون هناك من يكون هناك من ي ك و ه ن ا من يكون هناك من ك د هناك يكون ه ا ك من ك و ن ا ك من ك و هناك ي ن ه ا ك من يكون ه ن ا م ي ك ن ه ا ك م هناك م ه ا ك م يكون هناك من يكون ه ن ك من ي ك هناك من ي ك ش ن هناك من ي ك و هناك من ي ك و ه ك من يكون ه ك من يكون ن ا ك من ي و ن هناك من يكون ه ن ا ل من ي ك و ا من يكون ا ك م يكون ه من ي ن هناك م و ن ك من ي ك و من ح ك ن ه م ك و ن ا ك م يكون هناك م ي ك و ا ك لانه يمكن ان يكون ويققل لديك شرائح ولديك ة ا ب شرائح ب ر ا انا ت يعني ولديك ع العنجتان شرائح ي ه بان ل س ولديك بناموا شرائح ولديك شرائح ف ت غ ل ايه <تكلم> ديزني شلتي دي ا م في مدرسه م ض ا ب ي ع م ل ا ر ي س يانا تاكل اولي ترميم اوراق مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس ل م ض ا ل ي س م ض ا ل ي ش س مضاريس ع مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس م ا ل ي س مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس مضاريس ا ل ي س مضاريس مضاريس م ض ا ل ي س مضاريس م ض ا ز ي س مضاريس مضاريس مضاريس و ض ا ر ي س مضار ع ش ا ن هذا هو مقرر ان ج د و ن ب ت المقرر ع ا ان ي ه و ن في المقرر ا ل يكون في المقرر ان ي ك و ر ي المقرر ان يكون في ا ل م و ر ر ان ر ك و ن في المقرر ان يكون ا ي المقرر ان ي ك و ا في المقرر ان يكون في المقرر ان يكون في ا ل م ق ر ان يكون في المقرر ان ك ي ف المقرر ان يكون ي ا ل م ق ي ع ن ي ا و ن في المقررر ان ي و ن في المقررر ان يكون في المقررر ان ا ص و ص ل المقررر ن ي ك و ل ا ي ا ب م ق ر ر ر ر ان ي ك ن لو د خ ل ت ب ر ر ي م ان يكون في ا ل ي ق ر ر ر ر ر لذلك يجب ان يكون الفيروس مجرد جدا ويجب ان يكون الفيروس مجرد جدا ويجب ان يكون الفيروس مجرد جدا يعني هو علاج العرب, شو العرب ايه ل وادي ا ل ح ا ج ة اللي ايه ل ل ي خلف العرب لكن انت ر ا ح ظ انك معرفتش ا انك تصير بيه ل ا د ي كم ن اثنين واربع وشور حتى لقد و ح تتعامل ا ح ص ي ت حاجة ا م نفسي ت و حاجة ايشنا انا مع ا ا عمدين ايه؟ ل ت ر ا ا ل ب ر ي س ومتعامل ي ر ل ن مع ا ل ض ر ا ن والإكسيكريشن ي ب كنت ه ا ومتعامل ت ب د عوضة س ت ب ع ي وخلص ي ن ع مع ل ن الضرائب ت استبعيد البرزيسان اختبئ ب ي ه <ترجمة> هي اختبط ب ح ا ج ة تضاعف ع ل ي الفيروس وحاجه ص و لنا كل انواع و ل ا موجوده ا حاجة ماذا؟ بسليل فهالكابل الماشي باي انتفكيشها نرى أ ولا ي ه ها ت ع لا بسرط ي بحصي زي فيش ش ما ただ、私は何が起こるか分からないです。 إ ان انا اتعرف ع ل فيروس سلبيه بقى ا ل ب ي س ي ار أ و بالاميرا مستوياه بس كده موجود الفيروس يعني بقى ل أ استخدم كمان ح ا ج ة تدل عليه ع ل ى ه ا ل أ ن انا موجوده ولا لا زي أنت ايه الحاجه ي ا ر ل ت أ ي والتكليك يدرش ر ما كن ب ف بقى سعودي وما يريش ب ولكن لن نتحدث عن التفصيل هي اسباب الفاكسليه تغير ي لان ه جدا م الحيوانات التي تتحدث عنها ولكن الحيوانات التي تتحدث د ر ا ل و لي عنها ولكنها دي روات تتحدث عنها ولكنها ا تتحدث عنها ل ح ي و ا لكن عامه نحن ا نختبر حتى انت لو انت شاكي بتعيد اختبار ل اي مره ت ا ن ي لو انت عيدكم ل ا ن باظت انت ماضي نيجي و الفيروس موجود خلاص ب د ا اقول اضا ديما ي م ا ن ا ف ي ا ل ح الروح انت بس حاول ن ط ب ي ق و ب ب ي ع ه للدابح عادي الدنيا و ا ل ت ك ل ه ميقصرش على ي ح ه الانسان في ح ي ا ت موش مره تمام الا لو كان ب ق ا ل ح ر ا ر ة عاليه ة ص الصراحه لو كان بقى الحراره عاليه ا ل ص ر ا ح ماشي ماشي ت ف ك ن انت اول ح ا ج ة تعمل تكشن انتي ا ل م ي ن ا i ش ن البي اي ان في ا ل خ ط و ة دي تكشن بس هو اتعرف وشي البي اي ان ودي اهم خ ط و ة لو انت عملتها هتساوي سلسله ليره س ا ل كلام ده لو انا عملت خطوه ة d e c تكشن ا ن ت l i m i n a t i o n احنا قلنا و ز ا ي نعمل Detection ش و بعد ما عملت تكشن و تعرفت على البي اي بعمل ايه بس ت ب ع ي ن ه لو انت عملت ا ل خ ط و ة دي مع كل البي اي ن و ج د ه في خ ط ي ع يبقى انت عشان م ز ر ع ا نضغط على الساحه طلع ايه سلف ي كلي ر ق تمام هاد اول خط رقم التاني ن ف ا ي ه ا س ب ر ي و س انفكش ن مانع فى ش و ه العدل ت س ت م ع ي ت للبقاء فهلا بقى طهره ا ل ح ا ج ا ت اللى م ا ل ب و ئ دي كامله ي ن الدنيا عمال ن ا س ه ا سكتشن ا ل ا س ب ي ن انسج شويه او ضغايز او مايصول و ر ش و المزرعه ا ل ا ر ض ي ة والموتر تراكس والحيطان تراكس والبريكس كل ده ا ن س ت ه ر ه بماده تكون ل ف ي ر و س م ت ا ث ي ه ا ت ك ن م ي م ن ه م ان يكونوا من اجل الحياه التي يمكنهم ان يكونوا من اجل ا ل ي ا التي ا م ك ن م ا يكونوا ن ا ل الحياه ل ت ي ي م ه م ان ي ك و و ا من اجل الحياه ا ل ي م ك ن ه م ان يكونوا من اجل ا ل ح ي ب ه التي على ن ه م ان يكونوا ن اجل ي ا ه التي يمكنهم ان يكونوا من اجل الحياه التي ي م ك م ان يكونوا من اجل ا ل ي ا ه التي يمكنهم ا يكونوا من أ ج ل الحياه التي يمكنهم ان يكونوا من اجل الحياه التي ي م ك ن ه ان يكونوا من اجل الحياه التي يمكنهم ان يكونوا من اجل ا أ ح ي ا التي ك ن ه م ان ي ك ل ا من اجل ا ل ي ا ه كل و ا ح د ة م س د ي ن سهله ناتشورال وحاجه اكبر ح ا ج ة هنا ن ا ش و ر ل وحاجه اكبر م ع ا ي شباب نفس الاول ح ا ج ة ا ل ب س م يعني ايه ب س م يعني هو معملش ا حاجه بجانب انت واضح جاهز لا جهاز المناعه تعب ويشتغل تمام يعني اكتب ونشر جهاز م ن ا ع ه يعني يبدله انت ج ل فلما ينادي اسم غريبه م ل ض ا ر ب ا ي ن من انت و ا س ف أ و ل ح ا ج ة ا ل أ ك د ت ى الجسم دخلوا جسم غريب وطلعوا ا ل ا ن ت ح ا ض ه ا ل حالتين ة الحاله م الطبيعيه لها الناتشورال أ ت ج ل م هير تركي الناس البسس مالكش مالكش اي حال ي و ل لك انت تكون زي الكوليسترون ا ل و ل ي س ت ر و ن مالكش حالك يا مالكش حالك يا مالكش حالك يا مالكش حالك يا م ا ر ك ش حالك يا مالكش حالك يا مالكش حالك يا مالكش حالك يا م ا ل ا يا مالكش حالك يا مالكش حالك يا مالكش حالك يا مالكش حالك يا مالكش حالك يا مالكش ح ا ل ولكن و أنت أقول والله س ا ا ب لماذا ح ا ا ل ل ل لما المناعة أقول يجب عادية يتحقون لي كانوا خ ل ل و ي س تكون السرون لأيه بديك من حاله ا ك ولماذا يمضى أ يبقى أنا الخطأ كان أجل تخص و المرض د تستغذينها فهذا ك الوقت بالبروجراب يعني البروجراب نو وي ولا كيلو ب ي ك ما يعرف ادي ايه محمود حصل عند ه م ر ادي ب ر و ع ا ادي تمام ل ن كل الكلام ده يبقى ك ل و ق ت ي م س ا ن ي ماشي اخر ح ا ج ة برزت توبيل ا ل ب ر و ج ا ب ش ن و ن جزيئ يعني تطهرته وحصلته و ن ظ ف ت وعملته ل ل م ل ا ي ه وتبعتني فيه هاي حول ساعه وساعه ب ت ا ع ك س ل ي م ة مش أ ي حد خلاص يا ريت نفسك عايز تطور وتزود القطيع مش تروح تجيب ا ل ب ر ي غ ن ا ت ي ف ر ز ب ر ي غ ن ا ن د تكفش تولد وتزود العدد وانت مالتش عارف ا ل ب ر ي غ ن ا تيمورز والكونت جاي منين رقم واحد كل حيوانات دخل ازراع تكون جاي من ه ي ر ي سيدني في الجديد رقم اتنين تعزل و ت خ ت ب ر حتى لو انت مش متاكد ل ن ا د ي من هيرمي س ي ن ي ب ا ا تعزل و و ت خ ت ب ر تمام البريغناند لازم يتحجز ج غ ا ي ه ما يولد واللي جاي منه مختبر و ل ك ل و ن انك تتحدث ن ك وتتحدث عنك ل ت ت ح د ث عنك وتتحدث عنك وتتحدث عنك وتتحدث عنك وتتحدث عنك وتتحدث ك و ا أ ح د ث عنك وتتحدث ع ن ا و ت ت ل د ث عنك وتتحدث عنك و ت ا ح د ث عنك وتتحدث ع ن وتتحدث عنك ا ت ت ح د ث عنك وتتحدث ن ك ل ا ت ح د ث عنك و ا ت ح د ي عنك وتتحدث عنك و ت ت ح د عنك ت د ث عنك و ت ي ح د ث ع ن ا و عنك و ت ت د ث عنك و ت ت ح عنك وتتك و ت ت ي ا و ت ن ي ك وتتيك ل ا ت ا ل وتتيك و ت ت ي ل وتتيك وتتيك وتتيك وتتيك و ت ت ي ن تتيك تتيك تتك ت ت ن تتك تتك ت ت ن تتك تك تتك تك تك وللا مش ر عارفه ق و ل و ا ايه مش ا عارفه و أ ص ل ا لازم نلاقي ا ك و ر س ا ت ا ل احنا بنقدمها بنشرحها لابويا عادلنا و برضه مش ا عارفه يعني احنا عايز ع ا ي ح ا ج ة بقيه يوم مش عارفه ي ع ر ي احنا عايزين نشرحها بس ل و ا بتجيبوا ف ا ل ا عايز والاحنا بلاقينا زي الدفعه و طول ما انا بعلمت في ح ا ن ف س ا ل ت ل ط ي ا ر ب ن ل ي ه ك و ن لكي تكون ل ا ي تكون لكي تكون ل ش ي تكون لكي ت و ن ل ي تكون لكي تكون لكي ت ن لكي ت ن لكي ت ن ل ك تكون ل ي ت ك لكي ت ن لكي ت ن لكي ن ل ي ت ك و لكي و ن ل تكون ل ي تكون ي ت و ن لكي تكون لكي تكون لكي ت ك لكي و ن ل ي تكون ل ي ك و ن لكي تكون ي ت و ن ي تكون لكي ت لكي ن لكي ت ك ن لكي تكون لكي تكون لكي تكون ل ي ت و ن لكي ت و ن ل ن لكي ك ن ل ك ن لكي ت ن لكي تتكون لكي ت ت ت ت ت ت ت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 デルフィーズ。<音楽> ا ر ع ه كبيره جرعه كبيره ل أ ن ه مش هيتكل لا هايزيد ولا ثم م ص د ف ي ش ه مهمه بس الجرعه كبيره الجسم م ر ة و ا ح د ة ممكن توصل لتشوف فبيحملوها على رد الجمال أ ج ي و ف ك علشان تسحب ا ل ج ر ع ة ب غ ض فالجسم ما ت ط و ش ف ك ر ل برعه ة زي ة ماشي ماشي ده هو الكلد فتسي إ ذ ا أ نعم ا هيكون حلم الكلد فتسيل حلو و ب ع د ي ش أ ع ر ا ض التاني بيعمل أ ع ر ا ض اللي ي س م و ه ا البوص باتزا الاكشن بسرعه ب ق س ت باتزا الاكشن بان مكان العيش بفوت العيش في يوكي فسد يعني بسجون ي ل ب ا ر يعني ي ب ي ا ل أ ع ر ا ض ا للي سواء ه اي أ ع ر ا ض لبعض الاكسين بحيرهم ل ل أعين بوست ب والكيل ب ا م ز ا الاكشن ل مجدد بروح علي يعني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 تعتبر ت على و يعني ا ل و ر ت زي ل ما دا لسه الوحيده اللي ما بيعرفش ي م ك ت المصر ي لوحيداً لن فاز يبتدين م ش ي على الاكشن ي م بس فيه نحفظ عيوب ق قليل ش جايه كثير ن و ا ح د ا لكن لو قولت ليه احنا يحصلوا شيلين ب و ا د الحيوانات ده اتكلم في ايه بقى يا ر ن ت بتدخل السنين بجرعه م ع ي ن ة تطلع السنين ا ل ت ا ن ي ة ب أ ع ل ه ا ه و ل ة يعني انت عملت ايه دخلت الحيوانات ج ر ع ة مش م ح ك و م ة ب ت ر ا ح ظ انك مررت تحصيل في ا ل ب ص س ت بتاعه يعني ز ا ت ا ل ف ي ل م ن خرجتم ف ي ل م س ز ت ا ن ي ة خالص بعدد تاني ة خالص يعني ا د ل ر ت الدنيا يتحصل تحصيل كل ف و د واحد مفيش حاجه اسمها فارش يا ي ت ف ك س ي ش محصلش ا ل ج ز ا وسر الجزء ا ل ب و ج ع ن ه سيبتو ت ع ر ب ة ا نطبق ع ل سائل ع ب د ا ل ه هلا كان ت م ا ن ك اسمها ك ا ل ماستر ومثير ا نشر حالك ض ي ب واحد ك ت ف الكامل ماستر فورد ا ا ش ي ر ت الفايزر معليك هو اسم ف و ر ل ن ي ا ي د ي ل ل في ايدي ا و في ايدي في ا ا في ايدي ا و ب ي ايدي اول ف ا ي اول في د ي اول ف ا ر د ي ا و في و ل ايدي اول ي ا د ي ا و في ا ي د و ف ا ر د ي اول ف ا ي ي ا و ي ايدي ا و ي ايدي ف ا ي د ف ا ي ي マジで。 وليل بعد ا ل سنه مباشره ا قد س و بردي ولم ي ا ن هناك م ب ا ش ر ا ولم يكن هناك وقررت ل ن ل مباشره و س ولم يكن اول هناك مباشره ه و س ر ولم يكن هناك مباشره ا ل ب ص ل ه قلنا و ن ي ل او ت ل م ه و ا ي ب م ف و ت ش الميه و ن ي ل ماشي زي الفعل ك المصري ا ن من انواع الوايد ما عادش مشتغل اديك ت د و ج فعلا او مشرب علم شكل ايدي المغرات ماشي لكن شهور كلام لكن بعد كده نوسترز العجل كل ست شهور خلى باركز كتير ل ل ك ه ا ب فتكشف س ت ماشي و ر ه اقل ش ي وده عند ا م ه ست ي شهور يتابعون ماشي ه ت ان شاء يعني نفس الكلام تو مانس او اش أ و من نينا ركعه وسته فيه فات يوريشن ا ل ك ر ة هنبقى كبيره خمسه م ل ي أ و ل م ر ة جارعتين بينهم من نينا ن ي ا ت س ر ي ع وبعد كده جست اولي ومندوز برضو ن ت ر م م س ك و ل ر ف ي د ي بوتشان ل م د ة ستشمر ل أ ن ه ايه كده اجلس بخلاص حتى ا ي ز اكون حاجه ا ص ب ت معدش ح ا ج ة بساله أ فيها إ ذ ا كلمتوا صفصير يعني عشان ده ح ا ج ت س أ ل ت ي ه تمام الناس تذاكر م خ ا ض ر ه الحظ في الاسبوع الجاي لما يشركك في س م و ز ق في السنوات دي في اني دي تيجي مسكن ا ل ج ن د ع و ا ل م ا ي ن ه في الافطار م ده م ص ي ف ك ما يسالوين